ولا تطع كل حلف مهما هم ما بنميم مَنَعَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتِلَ لِلْبَعْدِ ذَالِكَ زَنِيمٌ أَمْ كَانَ ذَامِلٌ وَبَنِينٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَا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 فأصبحت كصريم فتنادوا مصبحين انعدوا على حرسكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّ لَضَالُّنَا بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ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 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذللا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فادرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم انك يديمت ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مسقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادا وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمه من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتابه ربه فجعله من خيارين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون هُوَ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذكر